Zubukho! الدوار. مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لموسيقى تقارن انَّهُ يَنصَعَنَّ قَامُ رب رَبٌّ هُوَ يا <شارو> رب غفور Oh, بلا بأئن ولا منتغن بلا بأئن ولا منتغن رب عبدنا يا سالكين اليه الدرب لا تقف طاب الاصول Oh. مقصود قصد وامنحهم ما أن تطرم يا رب لنا من امرنا لا من ظل.